وما ينفر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب،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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أهل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 فسخرنا له النيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَمِنْ لَدُنَّا رَحْمَةً مِنَّْا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ الضُّرَّ فَاضْرِبْ به وَلَا تَحِنْظُ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ كِلْ مِنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ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 إِنَّ هَذَا لِرِزْقٍ أَمَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبَجَهَنَّ مَا يَصْلَوْنَهَا فَبِأَسَلْمِهَا دَهَاءً هَذَا فَلْيَذُوקוَهُ حَمِيمٌ وَغَسَقٌ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 إيَوْحَى إلَيَّ إلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إذ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول